الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذي ir-r-ghumu 'alayhi 'anallahi an الذين يخشون ربهم بالغيب لهم الطيب الخبير هو الذي قال لكم الاغضبن فانشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وكلوا من رزقه, رزقه والى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 يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقفض ما ينفق عن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم للكافرون إلا في غروب أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأبئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشعون وَيَقُولُونَ مَا هَذَا الْوَحْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلًّا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 لَئِن تَوَكَّلْنَا فَسَتَدْعَمُونَ مَن هُوَ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرّ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم, فمن يأتيكم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 وَيُرِيدُ مَن يُرِيدُ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱللَّهُ أَن يُرِيدَ وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فترت وإذا القبور وعثرت علمت نفس ما خدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خَلَقَكَ فسواك فعدلك في أي صورة؟ إلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الهجار لفي جحيم